مَُّكينَ على صُرر مصفوقَةِ وَزَوْوجنَاهُم ببحور النَّين وََّذينَ آممَنُوا وَتَّبَعَتهُمْ ذُردِيَةُهُ بإمانٍَ الحَقُناك وَاتَّبَعتهُمْ ذُرْدِيَتهُم بمٍَ أَ الحَقُناَا بِهِمْ ذُرْدَتَهُم. وَمَا آتَيْنَا هَٰؤُلَاءِ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَرَهُ وَأَمْدَدْنَاهُ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّن نَّسْقِيَ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمًا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 أَمْ أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون 117. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين 118. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون 119. أم يقولون تقوله بل لا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 113. أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون 114. أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون 115. يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مرهوم